وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُنَّ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً وَأَتُلِيتَمَا أموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وارباع فإن خفتم ألا تعدنوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا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 وَلَا تُؤْتُوا السُفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ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 وَمَا كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أموالَهم فَأَشْهِدُوا عليهم وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه مما قل منه أو كثر نصيب مفروضا.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 فَالْيَتَّقُوا اللَّهَ وَاللَّيْقُوْنَ قَوْلَ سَدِيداً إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى مُلْمَنٍ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارٌ فس يصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوقثنتين فلهن ثلث ما ترك وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ مِنْ تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ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 أباؤكم وأبناؤكم لا تدعون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما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 Min bagi wasiat yang usah biha atau dail yang tidak mubazir wasiat min Allah, Allah Alim Halim. Tilkah Wahai yang taat Allah dan Rasulnya, dijelma di dalamnya jannah, dijelma di dalamnya jannah, terjalin di bawahnya ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت 119. حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا 110. واللدان يأتيانها منكم فآدوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قليب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكما وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار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 وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أخضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا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 وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم.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 وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِنَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابٌ ۗ عَلَيْكُمْ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 ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان عني من حكيما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 إن الله كان على كل شيء شهيدا، الرجال قوام على النساء، بما فضل الله بعضهم على بعضه وبما وبما أفقوا من أموالهم. فالصالحات قالتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن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 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي القربى, الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَبِنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم رِّئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ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 يومئذ يودّ الذين كفروا عصا الرسول لو تسوّبهم الأرض لو تسوّبهم الأرض ولا يكتمون الله حديثها. يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ فَأَوْلَىٰ لَكُمْ صَوْمٌ مِّنَ الْإِيمَانِ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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلَّ السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْمَالِهِمْ وَكَفَأَبِ اللَّهِ وَلِيَ وَكَفَأَبِ اللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَةَ عَمَّ وَأَضْعِيهِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَينَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا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 إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. سندخلهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.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 يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعت في شيء فردوه الى الله والرسول فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر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 وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا كي يحلفون بالله يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانه وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم وقل لهم في أنفسهم قولا بل غام وما أرسلنا من رسول إلا ليُقابِ إذن الله ولو أنهم اضلَّموا أنفسهم جاءوا كفَّ استغفر الله فاستغفر الله واستغفر لهم رسل لا وجد الله لا وجد الله تواب رحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلو أنفسكم أو يخرجوا أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأشدت ثبتا وإذا لآتيناهم من لنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فؤلاء فاولائك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ خُذُوا حِذْرَكُمْ فَإِنَّ رُبَّ بَاتٍ أَوْ فِرْجًا جَمِيعًا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 لا يقولن لك ألم تكن بينكم وبينه ما وده يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة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 الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا وجعل من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله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 لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإيا تصبهم حسنة يقولون هذه من عند الله وإيا تصبهم سيئة يقولون يقولون هذه من عندك قل كل من عند الله فما لها أناء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنات فمن الله وما أصابك من سيئات فمن نفسك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 فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ قَائْفَةٌ مِنْهُمْ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكينا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه, لعلمه الذين يستنبطونه منهم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 والله أشد بأسا وأشد تنقينا مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَإِذَا حُيّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ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 فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسه بما كسبوا أتريدون أن تهدم أن أضل الله وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَا تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَالْدُّوَلَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ أَوْلِيَاء أَحَدَّا يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوا هُمْ وَخُتُلُوا هُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ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 ولو شاء الله لسلّقهم عليكم فلقاتنوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتنوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيل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 فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا وما قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا.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 فَمَنْ لَمْ يَجْدِ فَصِيامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقُتُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا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 تبتغون عرض الحياة الدنيا، فعند الله مغامر كثيرة، كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم فتبينوا، إن الله كان بما تعملون حبيراً. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير للضر والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فالظل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين دراجه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 فاولئك مأواهم جهنم ومساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حينه لا يستطيعون حينه ولا يهتدون سبيلا فاولائك عصى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوًا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مرضا من كثيرا وسعه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 وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم قائفة منهم معك فلتقم قائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا مورائكم فليكونوا مور ورائكم والتأت طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك ولياخذوا حدرهم واسلحتهم والذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَمٍ مِّنْ مَطَرٍ أو كنتم, أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فَإِذَا طَمْأَنْتُمْ أَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي مَتَغَرِّبِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ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 ولا تكُلِّ الخائِنِ خصِّماً واستغفِرِ اللهِ إنَّ اللهَ كَانَ غَفوراً رَحِماً ولا تُجَادِلْ عَنِ الَّذينَ يَختَنُونَ أَفُسَهُمْ إنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَا كان خَوَاناً أثِماً يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ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 ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرن به بريئا ثم يرمي به بنيا فقد احتمل مهتنا فقد احتمى مهتنا واثمن مبنا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت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 وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه ان من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبعه ويتبع غير سبيل المؤمنين واللي ما تولى ونسله جهنم ونسله جهنم وساءت مصيره إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ ظَلَّظَلَنَّ ضل بَعِيدًا إِنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِلَّا ثَوَائِيَ إِنَّمَا يَدْعُونَ إِلَّا شَيْئًا مَرِيدًا لعنه الله وقال لاتتخذان من عبادك نصيبا مفروضا ولا اظن انهم ولا امن لينهم ولا امرا ولا امر فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر فقد خسر خسارا مبينا يعدهم ويمنهم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 وَسَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا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 ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنتا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خنينا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء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 إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا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 ولئن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كساء يراون الناس يراون سَوَّلَا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُدَبِّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَٰهٌ أُنَاء وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين 112. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا 113. إن المنافقين في الدرك الأسفل من ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين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 إِذْ تُبْدُ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُ عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض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 وَقُتِلُوا فِي أَيَّاتِ اللَّهِ وَقَتْلَهُمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَتْلَهُمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 وأخذهم الربا وقدنه نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الرواسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون يؤمنون بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر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 وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى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 وكلم الله موسى تكلما رسل مبشرين ومودرين لألا لألا يكون للناس على الله حجة بعد رسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه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 إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم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 فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحه Fa'aminu bilaahih wa rusulih, ولا تقولوا ثلاثة انته خير لكم. Innam Allahu ilaha wa hidu subhanahu ayiyyakun lahulad lahul maqis al-samawat wa ma fil ardh, wa kafah bilaahih لا يستكف المسيح أي يكون عبدا لله وللملائكة المقربون وَمَن يَسْتَكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعاً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها سُقِذَ جَاءَ انظُرْ هَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا به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 إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ولساء فللدكر مثل حظ أنثيين